بسم الله الرحمن الرحيم والطفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رَبُّ السماوات والأرض وما بينهما ورب المسارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة من كواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يساعد تَمَعُونَ إِلَّا الْمَلَأَ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَسْبَعَهُ شِهَابٌ سَاقِبٌ فَبِكِسْحٍ هُمْ أَهُم أَشَدُّ خَنْقًا أَمَّنْ خَلَقَنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِيلٍ لَازِلَ بَلْ عَجِبَتَ وَيَذْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَتَّذْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا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 اِنَّمَا مَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِلَٰهِهُم يَوْمَئِذٍ يَعْلَمُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ هَٰذَا يَوْمُ التَّقْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وطفوهم إنهم كُمْ لا تَنَاقَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إنكم كنتم تُونَنا عن يمين قول بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَزَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ ضَالِّينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَسْعَلُ بِالْمُجْرِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائف العذاب الأليم auprès tôiâu إ là mà cũngung sao mà إ là ai ba rằngọ hi một la quy النعيم على ترر متقابلين يطاف عليهم بكأس من النعيم بيضاء لذة للشاربين لا فيها غولون وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِنْدَهُمْ قَاطِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ كَأَنَّهُمْ لَبَيْضٌ مَكْنُونَ فَأَقَامَ لَهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أإِنَّكَ لَمِنَ الْمُفَرِّطِينَ أَإِذَا مِشْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينٌ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ فَاطْطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ وَلَ تَو اللهه فسلَةُدين وَلَل نحمَةُ رَبّلَكُ تُ مِنَ المُشبررين أفَمَا نَحنُ بِمَكين إِلاا مَسَسَنَ الأُول وَماَا نَحنُ بِمعََّد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 ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضار فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أسفر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاكبة المنذرين إلا عباد الله المخلطين ولقد نادانا نوح فلمئن المجيبون وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا دُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاطِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم قلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّدُمِ فَقَالَ إِنِّي سَكِينٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ثَرَوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يدفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهجين رب هب من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه الزعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى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 قد قدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في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 وبارتنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسنوا وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موتى وهارون نَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ فكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُما الْكِتَابَ الْمُبِينًا وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ وترتنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المفتنين إنهما من عبادنا المؤمنين إِنَّ إِلَيَّ يَصْلَى مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنَا سَاقٍ قَوْمَكُمْ أَسَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَدْعُونَ الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمصبرون إِلَّا عباد الله المخلصين وترشنا عليه في سلام على اياتك ان كذلك نبل الذل المحسن انه من عبادنا المؤمن وان الله من المؤتمن إذ نجيناه وأهله أدمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ إِلَى قَوْمِهِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَذَّبُوهُ فَحَشَرَ فِيهِمْ فالتقنه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو تقيم وَأَ بَتْنَا عَلَِْ شَجرَةً من يَقَطين وَأَْتَل النهُ إى مِأَتِ أَلْحٍِ أَوْ يَجِذُون فَآمَلُوا فَمَتَعنهُم إلَ ش فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْبَنَاتِ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَن خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ ثِيَنَاتٍ وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِسْمِهِ لَيَقُولُونَ مِنْ هُمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَفَأَنْتُمْ بَنَاتٌ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأت بِكِتَادِكُمْ إِ كُم تُم قَاجِقِين وَجَعلوا بَيلََهُ وَدَينَجَِّةِ نَسَبَا وَلَقَلَ عَمَةِ الجَِّةُ إِهُ لَمُفْبَعُون سُبَحانَ اللَّهِ عَن يَقفُ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِكَافٍ إِلَّا مَنْ هُوَ قَانِتٌ جَاهِرٌ وما مما إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصاصون وإنا لنحن المسبحون وإنا أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلطين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن هُمْ لَهُمْ الْمُنْشِئُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَحِينُ وَأَضْرِبْهُمْ فَتُدْفَعُوا يَضْرِبُونَ أَثَابَ عَذَابٍ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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته